قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فَتَحَوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظه أقانا ونزداد كيل بعير ذلك كين يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به الا ان يحاط بكم فلما هاتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 قال إني أنا أقولك فلا تبتئش بما كانوا يعملون